جاءاكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 نِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ a ila amrilla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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسائي يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن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 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم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 أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم ريب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون